وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزرا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أهلي ولكن متعتهم تعطهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر وكانوا قوما ضراء فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصره وَمَن يَضْلِم مِنْكُم نُذِقه عذاباً كَبِيراً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 يوم يرون الملائكة تلبُ شرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجورا وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أم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 وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَمَّ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 عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما هؤلاء كي يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات مستقرون ومقاما قل ما يعبئ بكم ربي لولا دعاء